قيد الريم ان تاخدني عليه اشفاقه ليتني طول عمره خيتما في يمينه لذكرت ا الزمان اللي مضى والصداقه عاود القلب يرجف مثل ر ج ف ا ل م ك ي ن ة لذكرت الزمان اللي مضى والصداقه عاود القلب يرجف مثل ر ج ف ا ل م ك ي ن ة عاود القلب يرجف مثل المكينة. سلموا لي على اللي ح ب و ذكرتا زمان اللي مضى و ا ل ص د ا ق ة وقف ماهو ندي منشار صوت الشفاقه ذا اللي ارقى الموده وقطع في يمينه 「いつもよりも手を振っれ」「シュファ و ل ع م ر خ من ف ي お<音楽>